بتحكي في ايه وجايلي قلبي لوم عليه كاني اعملي مع حد سابه وما سالش فيك ما جيتش انت لي ولا ما قدرت تشتبح اسكت احسن بلاش نسى حت درحه كنت ا it ತೀರ್ವ bit to you